قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين وي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 تَخْذُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَجَه وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 ولا تؤت الزكاه ولم يخش الا الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى زَكَاتَ وَلَم يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ اجعلتم سقايه الحو جوا ايمانه المسجد الحرامك من امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا யஸ்தூ நி ஜல்லிமின ويل للذين بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون